وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ وَعَلَى مُلْكِ سُلِيمٍ وَمَا كَفَرَ سُلِيمٌ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَوُوا يُعْلِمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَهَا رُوَتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَفْتَرِ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ احدا الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما لهم في الآخرة من خلاق ولبي ما اشتروا به أنفسهم